أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويلني قاتيت قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان يتقشعروا منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تنين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهتي به من يشاء ومن يقضل الله فما له من هاد أفمن يستقي بوجبه سوء العذاب يوم القيامة وَسِيلًا لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ جَزَاءَ الَّذِينَ مِن قِبَلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَذَاقَهُمُ اللَّهُ فِي زَفِّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاتِ فِي لَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كرآنا عربيا غير ذي عوض لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكفون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم مليتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تفتقمون